على بعض الشبه وهو استكمال لبعض الدروس السابقة لكن يتميز هذا الموضع بأن الإمام الشاطبي سيذكر بعض الشبه التي يستدل بها بعض الناس على البدع سيذكرها ثم يجيب عنها ولا ريب أن الإنسان إذا لم يكن عنده معروة بالسنة لأنه قد يتوهم كثيراً من المصالح، ثم يسعى فيها بغير دليل شرعي. فالواجب على الإنسان تعلم العلم وطلب العلم الشرعي. وكثير مما أحدثه الناس، كثير مما أحدثه الناس من البدع، يظنونها من الدين وليست من الدين، إنما أحدثوه بسبب جهلهم بأحكام الشريعة. فتجد منهم من يستدل مثلا بحديث ضعيف وسيذكر الإمام الشاطبي هذا الدرس في هذه المسألة التي هو بصدد الكلام فيها وهي مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلوات سيذكر أن هناك من يستدل بذلك بأحاديث ضعيفة والاستدلال بالأحاديث الضعيفة هو منهج مرفوض كما هو معلوم لأن الأصل في الاستدلال إنما هو بني كما هو معلوم على الكتاب والسنة والمقصود بالكتاب والسنة المقصود بالكتاب والقرآن وبالسنة ما صح عن على النبي عليه الصلاة والسلام فمن بنى دينه ورأيه على حديث لم يصح فقد بنى على غير سنة وبنى على جرث انهار ولم يعتمد على برهان من الأسباب التي تجعل كثير من الناس يقعون في البدع وهم لا يشعرون اتباع الأقيسة العقلية وسيذكر الإمام الشاطبي هنا في هذا الموضع هذا الأمر والاستدلال بالأقيسة العقلية هو استدلال عقلي المحط دون الرجوع إلى أدلة الشريعة وسيشير في هذا الموضع إلى أن العلماء قد اتفقوا على أن القياس إذا عرض النص فهو مردود لأن العلماء اتفقوا على أن القياس إذا عارض النص فهو مردود وإن بدا لصاحبه أن تفكيره سليم أو أن قياسه سليم فإن من قوادح القياس عند أهل العلم أنه إذا عارض النص الصحيح فهو مردود فهذا تدريب عملي لطالب العلم كيف يناقش من وجد عنده خلل في مثل هذه المسائل كيف نأتشوب الحكمة الموعظة الحسنة وكيف يبين له مصدر الخطأ الذي وقع فيه فإنه إنما فإنه قد يكون بسبب حديث ضعيف ينبغي أن يبين له ذلك وقد يكون بسبب قياس سقيم ينبغي أن يبين له ذلك وهكذا في كثير من المسائل التي سيذكرها الإمام الشاطبي في هذا الدرس اقرأ بارك الله الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأيضاً فما يعلل له لا يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منه أحديها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بعثار الصلوات مطلوب. وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه فانقلب إذن وجه التشريع. يعني قد يدعي الإنسان أن إدخال بعض الأمور التعبدية على الناس هذا كمسألة الدعاء بعد الصلاة جماعة دعاء الجماعة بعد الصلاة أن هذا مطلوب لأن جنس الدعاء مطلوب فالشاطب يناقش هذه المسألة فيقول إنما إن الأمور التي تظهر على الدوام في الجماعات والمساجد لا يجوز إظهارها إلا إذا كانت من السنن التي ورد الشرع بها وهذا الذي يناقشه يقول قد اتفقنا نحن وإياه لأن هذا ليس بسنة فلماذا يظهرونه في المساجد؟ لأنه لا يجوز أن يظهر في المساجد إلا ما كان من السنن المشروعات نعم وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار ولما لم يفعله عليه السلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك هذا تذكير بالقاعدة الأصولية التي سبقت معكم وهي أن ما كان له سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقتضيه فيطض التشريع فيه فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فإنه يدل على أن الواجب على الأمة بعد ذلك ألا يحدثوا فيه شيئا ومن هذه المسألة التي أعاد المصنف فيها الجواب هنا لأهميته ما هو القسم الثاني إذن؟ هذا القسم الأول ما هو القسم الثاني؟ هم؟ قسم الأول ما كان له في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب يقتضيه ما هو القسم الثاني فضل ما لم يكن له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة هذا من أمثلة هذا مثل جمع القرآن ومثله المسائل التي جدت للناس وهم يحتاجون النظر فيها إلى الأحكام الشرعية فهذه يرجعون بها إلى أي شيء يرجعون بها إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما لم يرد فيه نص الطريق إلى معرفته ما هو الطريق إلى معرفته الحمل على النصوص ما لم يرد فيه نص خاص ما لم يرد فيه نص خاص في الشريعة من المسائل المستجدة التي يحتاجها الناس الطريق إلى معرفة حكم الشرع فيه هو الحمل على النصوص التي ولدت عن طريق القياس والمصالح الشرعية وهذا يعرفه أهل العلم ويضبطونه بضوابط الاجتهاد المعروفة إيه نعم. والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة وهذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم نعم كما ذكر هنا قال فهو كان أحق بأن يزيدهم الموضح هنا جوابا على شبهة مثل ما يستدل به كثير من الناس يقول مثلا إن هذا المسألة يحتاجها الناس مثل ما سبق معكم في التعريف يوم للناس في المساجد وإن لم يكونوا بعرفة أو مثلا بالدعاء عقب الصلوات جماعة فإن هذا يقول أقرب إلى الإجابة وهذا ليس بدليل نصنف هنا الشاطئ يقول ليس بدليل يقول لو كان دليلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل لأن دعاه مستجاب فكان يجمع أصحابه بعد الصلوات بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب فيدعو بهم جماعة بعد انقضاء الصلاة فما يقوله القائل هنا بأن الدعاء أقرب إلى الإجابة هذا ليس بدليل وكثير مما ما يحدثه الناس في البدع يستدلون بمثل هذه الطرق والمسالك والاستدلال بها ليس بصحيح نعم. وأيضا م. فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة, لهذه المنقبة أولى وهذا أصل في الاستدلال عند أهل السنة في رد البدع يعني لو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل به ولا أظهره في المساجد نعم والثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لألا يدعو بم... لا يدعو بما لا يجوز عقلا أو شرعا هذا القول لمن ولن سيذكر قول من قول معترض نعم قول المعترض. الذي دخلت عليه الشبه والشاطئ سيناقش هذه الشبه مما يقع فيه بعض الناس بالاشتباه هنا في مسألة الدعاء يقول إنه للتعليم يقول إنه للتعليم والجواب اقرأ وهذا التعليل لا ينحط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول أحسنت الآن سيأتي بمسألة تطبيقية واقعية الذي يريد استدل فيقول في إن إحداث الدعاء الجماعي بعض الصلوات المفروضات القصد من تعليم الناس الدعاء كيفية الدعاء الجواب الذي سيذكره الشيخ هنا يقول إن الناس في لأهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم جهال وكانوا يحتاجون تعليم الدعاء فالنبي علمهم الدعاء بطريقة غير الطريقة التي تصنعونها أنتم يعلمهم الدعاء مثلا في قطبة الجمعة في تعليمهم في تبليغهم أمر الله عز وجل في أقواله عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن يعلمهم يجمعهم بعد انتهاء الصلاة فيدعوا بعد التسليم فيهم بدعاء جماعي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فهذا الذي يذكرونه كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي لم يصنع مثل ما صنعوه فسيذكر مسألة تطبيقية وأن من الناس من كان يجهل طريقة الدعاء الصحيحة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تعليمه لم يجعل موطن تعليمه بعد الصلوات مباشرة وإنما التعليم له له أماكن أخرى كثيرة كما هو معلوم هنا وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا ومالك لك أنزل علينا الغيث لا أفالك هذا جاهل يدعو يخاطب الله بمثل هذا جهل منه لكن كيف أن نعلمه نعلمه بتصبح أنه صحيح له وأنه دله على قدر الروبوبيا ولذلك من بعض السلف لما سمع هذا قال وأنا أشهد معك أن أن الله لا أبا له ولا أم ولا ولد الله صاحب مع أن قصد الشاعر هنا ما هو قصده ما قصده الدعاء يدعو الله ويدعو عليه فمثل, فمثل هذا من جهة العرب لكن النبي كيف يعلمهم لم يجعل الفترة التي هي بعد التسليم موطنا للتعليم كما يدعي المدعي بل جعل ما كان بعد التسليم السنة فيه الاستغفار ثم الذكر ثم يصل الناس السنة الرواتب ثم ينصرفون لأمورهم أو يجلسون إلى العلم مثلا فلم يجعل الوقت بعد التسليم مباشرة وقتا للدعاء الجماعي وحاجة الناس موجودة في ذلك الوقت مم. وقال الآخر مم. وقال الآخر لهم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرت الأمور بعدي أنا من جهلي بالله نعم وقال الآخر أبني ليتي لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد وهي مم. ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله فلم, فلم يشرع لهم دعاء بأية الاجتماع في آذان الصلوات دائما ليعلمهم ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذا, صل إذا صلوا معه بل علم في بل علم في مجالس التعليم بل علمه نعم بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدأ له ذلك ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة وهو كان أول الخلق بذلك. أي نعم ومن هنا نذكركم بما سوَّاه من من الحكمة التي قالها بعض السلف إن الذي شرع السنة يعلم ما في خلافها فلا يجوز للإنسان أن يضيع عمره في الاجتهاد في خلاف السنة ويقول لو أن الأمر كذا لو أن الأمر كذا لو أن الأمر لا, لا تتعب نفسك. الذي شرع السنة يعلم هذا من غاية الحكم. الذي شرع السنة يعلم ما في خلافها فلا تتعب نفسك بالنظر فيما يقالف السنة لعلك تصيب فيه لن تصيب فيه قطعا ولزم السنن التي وردت في هذه الشريعة والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مأمور به هذا من يعني التلاعب بالاستدلال هذا ليس بدليل لا يجوز الإنسان أن يحدث البدع فيقول أن الاجتماع على البدع تجا... اجتماع على البر والتقوى أين هي التقوى؟ التقوى في اتباع النصوص أو في مخالفتها والتقوى في اتباع السنن أو في مخالفتها ولذلك ليس كل اجتماع محمود فالاجتماع إن كان على اتباع النصوص الشرعية فهو محمود وإن كان على مخالفة النصوص الشرعية فهو مذموم، فهو مذموم، ومن مثله الاجتماع على السنن هذا هو المحمود، والاجتماع على البدع مذموم، فلا فلا يعتن الإنسان بمسألة مثلا بدعيية، فيقول إن الاجتماع عليها مشروع لأن الاجتماع مطلوب لأن الله أمر بالاجتماع على البر والتقوى، فيسأل أين هو البر والتقوى؟ البر والتقوى في متابعته. عمر النبي عليه الصلاة والسلام لا في مخالفته هنا وهذا, وهذا الاجتماع ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاون على البر والتقوى وكذلك فعل ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى هنا وهذه المناقشة أيها الأخوة ليست خاصة بهذه المسألة بل يمكن أن تكون هذه المناقشة عامة لجميع ما حدثون الناس من البدع لأن هذا الذي تسمعونه الآن الاستدلال بهذه الطريقة غير الصحيحة عامة أهل البدع يستدلون بهذا إذا جاءوا عند مسألة قالوا الاجتماع لماذا تجتمعون على هذا؟ قال نجتمع. لأن الاجتماع على البر والتقوى مطلوب طيب أين البر والتقوى؟ ومثله الأول أن الناس في حاجة لذلك أو أن نرقق القلوب لما تحصل الآن لو أن أحدكم يريد أن يقوم ببحث الآن يجمع الأدلة التي يستدل بأهل البداع يجدها كلها ترجع إلى هذه الطريقة ولذلك هذا التدريب الذي يذكره المصنف هنا يصلح أن يكون تدريبا لطالب العلم مثل هذه الطريقة في الاستدلال إذا نظرت في طريقة أهل البدع في الاستدلال تجدها تدور على هذا إما استدلال بحديث ضعيف إما استدلال بقياس فاسد إما استدلال بعمومات في غير موضعها وإما استدلال بالحاجة أو غير ذلك كلها من الاستدلالات التي تعارض بها النصوص الشرعية إينا. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة سببًا نعم سبب عدم الإجابة وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لفقهية وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد وأقرب ما فيه أن أحداً من العلماء لا يشترط في الدعاء أن يلحن كما كما اشتطر الإخلاص وصدق التوج وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط إيه نعم إذا حقة قادم شروط الدعاء كما هو معلوم الإنسان إذا حقق الإخلاص في الدعاء وهو أن يدعو الله عز وجل راجياً خائفا طالبا ما عنده سبحانه وتعالى وحقق في ذلك صدق التوجه إلى الله وعزم المسألة المقصود بعزم المسألة هنا أن الإنسان كما ورد في الحديث إذا دعا أحدكم فلا يقول فلا يقول اغفر لي إن شئت وإنما, وإنما ليعزم المسألة يعني يكون دعاؤه عن عزم وكثير من الناس الآن يدخل إن شاء الله إما تبركاً وإما جهلاً ولا دخل لها في الدعاء لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا يقول اللهم ارزقني إن شئت ولا يقول اللهم حقق لي حاجتي إن شئت وكما ورد في الحديث فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له يعني أنت لما تخير الله فتقول إنشيت فكأن الله عز وجل هناك من يكرهه ليستجيب لك أو لا يستجيب لكن الله لا مكره له فإذا أعزم المسألة فمن شرط قبول الدعاء أن يعزم الإنسان في مسألته ومن شرطه صدق التوجه إلى الله لا يدعو بقلب غافل ومن شرطه الإخلاص وهو من أعظم شروطه وهو تحقيق التوحيد وهو تحقيق التوحيد إذا دعا الله عز وجل لا يتعلق بالسواه فإنه إذا تعلق العبد بغير الله تركه الله وما تعلق به فإن دعا غير الله فقد أشرك وإن تعلق بغير الله لم يقذ الله حاجته إلا أن يكون استدراجاً له لكن التعلق بغير الله سبب من من الأسباب العظيمة في رد إجابة الدعاء فإن كان دعاء لغير الله فهو من الشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله فهذه الشروط وهي الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغيرها من الشروط التي إذا ذكرت في أداب الدعاء إذا حققها الإنسان فإنه يرجى أن يتقبل الله دعاءه سواء أعطاه الله عز وجل أجابه في الحال أو أخر له إجابة الدعاء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بقي إذا لحن الإنسان في الدعاء أخطأ في اللغة مثلا فإنه يؤاخذه الله عز بقصده فليس ذلك سبباً موجباً لرد الدعاء لو فإن الإنسان مثلاً إنسان ما يعرف اللغة العربية فدعا بلغة مكسرة فإن الله يؤاخذه بقصده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكذلك العربي نفسه إذا أخطأ في اللغة فإن الله عز وجل يأخذه بقصده بل إن الإنسان في بعض الأحيان قد يخطئ في الدعاء كما أخطأ الرجل الذي ضاعت دابته فوجدها بعد ذلك فأخطأ من شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فهنا الخطأ في مثل هذه الأمور يعفو الله عنه ولا يكلف الله نفسه إلا وسعى وخاصة إذا كان اللحن ليس مقصودا ولا يحيل المعنى فدعوى المدعي هنا أن الناس يحتاجون لتعليم الدعاء ولا مكان لهم لتعليم الدعاء إلا بعد التسليم مباشرة هذه دعوة ليست صحيحة وممكن وهذا يرجع طبعا إلى السبب السابق أن الإنسان مواطن التعليم كثيرة ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من مواطن التعليم في الدعاء أو في غيره أن يكون بعد السلام مباشرة أيناء وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه لإنسان من أمر دينه فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة وادبة والفقه في الصلاة كذلك فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه, فتعليم فقه الصلاة آكد فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلاة إذن الآن بدأ الإنسان إذا تبع للسجلال العقل العام فيقول هنا إذا كان تريد تجعل الدعاء الجماعي بعد التسليم مباشرة فلما لا تجعل مثلا تعليم القرآن لما لم تجعل مثلا تعليم الفقه مثلاً. والمقصود هنا كما تلاحظون كما ذكر في هذه العبارة أن يجعل ذلك من وظائف الصلاة يعني ما معنى وظيفة هنا يعني مرتبة يلتزم فيها بعد التسليم مباشرة مرتبة تضاف إلى الصلاة كأنها من الصلاة فيقول إذا أردنا أن نجعل هذا تبع للصلاة فهناك أمور أولى من الدعاء أي نعم فإن قل بموجبه في المحرف المتعارب فهذه القاعدة تجدث أصله لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك فيها أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى وهو إشارة إلى الأصل المذكور وهو أن المعنى المقتضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوا. فدل على أنه لا يفعل وأما ما... هذا منهج في ربط الناس بعد السلف ربطهم بالسلف الأول هذا منهج أساس بل إن الأمة لم تضيع كثير من أمورها ولم يختلف الناس في أمور الدين ويبتعدوا عن شرائع الأحكام تظهر فيهم البدع فيه ويظهر فيهم الشرك تظهر فيهم المذاهب المنحرفة إلا بسبب بعدهم عن هذا الأصل ولذلك السلف أعلم وأحكم وأتبعوا للشريعة وهم أولياء الله عز وجل وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم أعلم بهذه الشريعة وأقوموا بها ومن تبعهم نجع ومن ادعى أنه سيحدث أموراً تخالفهم لحاجته أو للرغبة بالخير فقد غلط على نفسه لقد غلط على نفسه وانحرض عن سبيلهم وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شيء وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد هذه معارضات من جنس سدلال المستدل يعني كأن يقول هناك أمور أولى مما تقول والصواب كما تعلمون كما سبق هذا من باب زيادة في الرد وإلا فإن الأدلة السابقة تافية في أن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية ولا بد لها من دليل والمعتدل أصلا مقرب أنه ليس هناك دليل وليس من السنة إذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ لماذا يعملون به؟ إينا؟ فاصل سينتقل المصنف إلى الكلام على القياس إينا؟ ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل فقد عمل السلف بما لم يعمل به بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير ثم قال بعد قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحد تحدث للناس قضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور وهذا الاستدلال غير جار على الأصول أما أول يعني أول أول لاحظ هنا أن الكلام ليس مبنيا على نص شرعي وإنما هو في كلام منقول عن عمر بن عبد العزيز وقد سبق معكم أن المصنف لم يثبت هذا عنه كما سبق في أول الكتاب الأمر الثاني أنه سنناقشه الآن بالطريقة الوصولية المعهودة عند علماء الفقه والوصول إيه نعم. أولاً أما أولا فإنه في مقابلة النص وهو ما أشار إليه مالكم في مسألة العتبية فذلك من باب فساد الاعتبار ما هو النص هنا؟ مم. القياس أو الرأي، الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم، رأي صحيح ورأي, ورأي فاسد، الرأي المحمود والرأي الصحيح، والرأي الفاسد والرأي المذموم، فالرأي ينقسم إلى قسمين. فالصحيح والمحمود هو ما ما كان مبنياً مستنبطاً من الشرع ما كان مستنبطاً من الشر فمنهج منهج الأصول عند أهل العلم علم الأصول هو طريقة الاستنباط عند أهل العلم إما أن تكون محمولة على نص إما أن تكون بناء على نص صريح. مثل ما ورد في عدد الركعات في الصلاة مثل وجوب الصلاة وعدد الركعات فيها وجوب الزكاة والمقادير فيها مثل ما يتعلق بأحكام الحج الأركان الواجبات السنة فالجزء الأول هو الاعتماد، البناء على النص ومثل ذلك سائر الأحكام التي بناها أهل العلم على النص وسمي نصا لظهوره سمي نصا لظهوره النوع الثاني من الاجتهاد أو الجزء الباقي من ما يتعلق بوصول الفقه مبني على الاجتهاد مبني على الاجتهاد إذا اجتهد العالم في ذلك ورأى في مسألة رأي معينا فإنه إما أن يكون قد حمله على نص صحيح وإما أن يكون قد اعتمد فيه على نص صحيح لم يحمله على نص صحيح فإن كان حمله على نص صحيح فنسميه من أي أنواع الرأي الأول أو الثاني نسميه من أي شيء الرأي المحمود والرأي الصحيح سميناه صحيحا لماذا؟ لأنه بناه على استدلال صحيح وسميناه محمود لماذا؟ لأنه اتبع فيه الشرع لأنه تبع فيه الشرع الرأي الثاني الرأي الفاسد والرأي المذموم وهو أن يحمل الناظر ويبني رأيه على حديث ضعيف مثلاً فهل نقول؟ بنى رأيه على حديث صحيح أو ضعيف فنقول هنا في مثل هذا أنه بناه على حديث ضعيف وإذا بناه على حديث ضعيف سمي رأيه حينئذ رأيا فاسدا ونسميه أيضا رأيا مذموما رأيا مذموما هذا التقسيم ومثاله ومثله أيضا لو أنه بناه على معارضة نص بناه على معارضة نص صحيح فإن رأيه حينئذ يكون رأي فاسدا لأنه قد عارض به نصا ويسمى أيضا رأي مذبوما صدى النعم نعم الفاسودة على رضي الله عنه هذه خاصة رضي الله عنه إخبارا خاصة بالصحابة لأنك إذا قلت من الذي ذكر الله عنهم في كتابه أنه رضي عنهم ورضوا عنه هم الصحابة لا تستطيع تجزم بغير هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه إذا قيلت على سبيل إيش؟ الخبر أنت تخبر أن الله رضي عن فلان ما تملك إلا عن ورد النص فيهم مثل العشر من بشرون بالجنة مثل أهل بدر مثل أصحاب الشجرة وكل من ورد النص فيه إذا أردت أن تقول على إخبارا عن الله أن الله قد رضي عن فلان فلا تملك إلا ما ورد النص به وأما عن غير الصحة من التابعين ومن غيرهم أو من العلماء فأنت ما تقول رضي الله عنه على سبيل الإخبار لكن لك أن تقول رضي الله عنه على سبيل الدعاء مثل ما تقول عن ابنك الله مرضى عنه رضي الله عن فلان عن ابنك هل تقصد إيش تقصد الأول ولا الثاني تقصد الدعاء فإذا كان الإنسان قصد الإخبار فليس له أن يضيف هذا اللفظ رضي الله عنه إلا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان يقصد الدعاء فهو مثل اللهم رضى عنه اللهم اغفر له اللهم ارفعه. ارفع منزلته أو نحو ذلك من الأدعية فلعل المصنف هنا قصد به الدعاء هنا النص م? فإنه بمقابلة النص سألتها النص إيه طيب ننتهي الآن إذاً قسمة الرأي الرأي الذي يرتئيه الإنسان بالاجتهاد في مسائل الاجتهاد فإننا فإن محصلت هذا الرأي الذي يرتئي والاجتهاد لاجتهاد العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن فإن الاجتهاد إن كان مبنيا على نص ومحمولا عليه فهو من الرأي الصحيح المقبول وإن كان من الثاني وهو معارض لنص أو مبنيا على نص ضعيف فإنه من المردود وعلى هذا الآن يتضح لكم أن ما يقوله العالم مثلا أو ما تقرأه مثلا في كتب الفقه لا من الأمرين إما أن يكون من الأول وهو البناء على النص إما أن يكون عن نص صريح، وإما أن يكون محمولا على نص الحمل هذا على نص إنما يكون عن طريق الاجتهاد إنما يكون عن طريق الاجتهاد فهذا النوع الثاني لا يخلو إما كيف تعرف أن هذا الحمل صحيح أو غير صحيح وهو الرأي كيف تعرف أنه صحيح أو غير صحيح إن كان معتمداً على نص ومحمولاً على نص صحيح فهو كذلك وإن كان معارضاً لنص فهو المردود وعلى هذا يقسم العلماء الرأي إلى قسمين قسم العلماء الرأي إلى, قسم إلى هذين القسمين فهنا الاستدلال المذكور هنا لو جاء إنسان فقال نحدث للناس من المرغبات في الخير بقدر ما أحدثه من الفتور يعني بدون ضابط شرعي هذا الدعوة ولا لا نحدث لهم من المرغبات بقدر ما أحدثه من الفتور وتتمت الكلام أي بغير ضابط بدون أن نحملهم على ما ذكرناه سابقا إما أن يكون عن النص وإما أن يكون مبنيا على نص هذا رأي أليس برأي هذا ولا هذا نص صريح هل عن هل جاء عن الشارع ويحدث للناس من المرغبات في الخير بقدر ما أحدثهم الفتور هل ولد نص عن الشرع إذن هذا الرأي هذا الرأي نأتي في أي القسمين يدخل في الصحيح ولا في المقبول ولا في المردود الآن الشاطبي سيناقش هذه القضية بعدما تنتهي هذه المناقشة يتبين لك أن هذا الرأي. هل هو مبني على نص? او مخالف للنص? اول ما ذكر المصنف يقول ان هذا الرأي مقابل للنص. اذا ثبت انه مقابل للنص. يصبح من اي القسمين? اذا كان مقابل للنص. مقابل يعني معارض للنص. يكون من اي القسمين? أكثر. من المردود من الثاني. ان يقرأ اولا. م. اما اولا فانه في مقابلة النص. وهو ما أشار إليه مالكم في مسألة العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار. أين النص المذكور هنا؟ حديث عاشر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي واحد في أمرنا هذا ما ليس منه؟ فهو حسنت. حديث عاشر رضي الله عنه من أحد في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد. هذا ح... هذا نص وصريح في الدلالة ولا لا؟ فكيف تأتي برأي فتقول يجوز الإحداث؟ كيف تقول هذا؟ هذا مقابل النص ولا لا؟ معارض أو ليس بمعارض؟ فإذن لو أن إنسان اتجه له فكر ورأي يظن أنه صواب فقال نحدث للناس في الدين ما نرغبهم به في الخير وظن أن هذا الكلام يستقيم فنقول له هذا الرأي الذي اتجهت إليه معارض للنص وهذا القياس القياس يسمى رأي هذا القياس الذي ذهبت إليه معارض للنص إذا قال أين النص الذي عرضته نقول ما هو نص واحد؟ نصوص كثيرة منها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، فكيف تقول يجوز الإحداث الدليل يدل على النهي على الإحداث أو لا ويدل على أن من أحدث شيء فهو مردود أم لا فكيف أنت تذهب برأيك إلى جواز الإحداث فإذا هذا الرأي من قبيل المردود لأنه معارض للنص يسميه الأصليون يطعنون فيه بقولهم بفساد الاعتبار لأن هذا من قوادح القياس هذا من قوادح الرأي والقياس يقدح فيه فيرده يبطله طيب في نصوص أخرى هم نعم في حديث ايوه ها مسلم من حديث مسلم ايضا من عمل حديث جابر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا ايضا معارض لقول جواز الاحداث نعم دليل ثالث هي عليكم بسنتي ايه اكمل الحديث ها وفيه ها وكل محدثة بدعة وكل بدعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل وكل من الفاظ العموم كل بدعة كل محدثة بدعة فكيف تقول يجوز الإحداث كيف يقول القائل بجواز الإحداث هذا الرد الأول اقرأ الثاني وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي وهذا ليس كذلك إنه قياس على نص فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي وهذا ليس كذلك ما هو القياس قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي م. نص عن عمر بن عبد العزيز رضي. أي نعم يعني هذا أصلا قول القائل مبني على كلام لعمر بن عبد العزيز لم يثبت أصلا لا حطنا الآن ثم يقول المناقش ولو ثبت لكان معارضا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 والمجتهد يخطئ ويصيب فإن جاء بدليل يدل على صحة رأيه قبلنا وإن لم يأتي بدليل جاء يجيء على صحة ما ذهب إليهم والرأي لم نقبله بل نصنفه في أي شيء في الرأي في الرأي المردود ثم ذكر الشاطبي هنا قال وإنما حقيقة الأصل يعني عندما تقول هذا أصل استدل به لما تأتي الآن أنت في أي مسألة عقدية أو فقهية أو من المسائل المستجدة تقول هذا أصل نستدل به الأصل إما أن يكون نص وإما أن يكون إجماع الكتاب أو السنة أو الإجماع إجماع أهل العلم والإجماع مبني على دليل وهو الأصل إذن لابد لك من أصل والأصل يطلق بإطلاقات كثيرة الأصل في اللغة هو الأساس الأصل في اللغة هو الأساس وهو أيضا الشيء الذي يتفرع عنه غيره اجتهادات المجتهدين تتفرع عن أي شيء عن الشريعة فهي أصل فهي أصل وكذلك الأصل هو ما يبنى عليه غيره الاجتهادات الشرعية تبنى على أي شيء تبنى على غيرها وما هو غيرها النصوص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 لأن كثيرا من من استدل لأن الأصل في الاستدلال عند أهل البداعي يستدلهم بمصالح يضمنون هم مصالح لكن إذا رجعنا رجعنا إلى الشريعة لم نجدها مصالح بل نجدها مردودة مثل هذه المسألة الآن يقول من المصلحة تعليم الناس من المصلحة تنشيط الناس من المصلحة تشجيعهم هذه مصالح عند المكلف من المصلحة تعليمهم ثم يأتي لهذه المصلة ويرتب عليها عبادات وطرق في هذه العبادات. يأتي مثلا الشارع له ترتيب معين، فيأتي في وسط الترتيب فيوحد الترتيب من عنده. لماذا أحدث هذا الترتيب؟ قال لتحقيق هذه المصالح. قلنا أنت تظنها مصالح. ولو كان لو كانت مصالح حقيقية لاعتبرها لا الشر. وكل هذه الترتيبات التي يدخلها أهل البدع على الشريعة. وإضافة يقوم بها الأحكام الشرعية هذه مصالح يظنها مهمة لكن في الحقيقة ليست المصالح بل هي بدع سيأتي بحث مفصل عند الشاطبي في الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع المحدثة وهو بحث طويل إينام ونرجعه إلى موضوعه إينام وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به بما لم يعمل به من قبلهم حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة هذه جرأة على السلف يعني شوف الإنسان إذا جاء يستدل على البدع وشاف الأدلة كلها ذهبت من أيديه قال يا أخي فيه علماء عملوا بما لم يعمل به السلف من قبل فنقول من تقصد هؤلاء إن كنت تتكلم عن مثل مالك ومثل علماء السلف المشهورين هؤلاء لم يحدثوا الحمد لله في البدع وكذلك من تبعهم بإحسان وإنما أحدث بعض علماء الخلف وما أحدثوه مردود عليهم فمثل هذا الاستدلال جرأة وهي من باب التلبيس على العوام باب التلبيث على العوام وقوله مما هو خير أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا خير وأما فرعه المقيس عليه فكونه خيرا دعوى لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع هذه مسائل مهمة في الشريعة كونه تقول على مصلحة هذا مفسدة هذا خير هذا شر هذا سنة هذا بدعة بد ترجع على الشر وإلا ترك الناس وأهوأهم كل منهم يقول ما يشاء فلابد من حجة لا بد من حجة الشرعية اي نعم واما العقل فبمعزل عن ذلك فليثبت اولا ان الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا اي نعم قال العقل بمعزل عن ذلك لان العقل مكلف العقل هو اداة التكليف لكن ايضا هو مكلف يعني الانسان الان اليس واجبا عليه ان يتفكر الا في خير ولا يجوز له أن يفكر في الشرق ويفكر بأي شيء بأي شيء يفكر بعقله ويجب عليه أن يكون تفكيره صحيحا هذا تكليف ألا هو تكليف ويحرم عليه أن يفكر في الشرك والبدع ويحرم عليه عين ينشئ المذاهب المنحرفة ويحرم عليه أن ينشئ القوانين الوضعية المنحرفة ولا ما يحرم عليه هذا ألانا القانونيين من أين جاءوا بالقوانين الوضعية من تفكيرين فلو تعبدوا الله عز وجل ولم يفكروا في الباطل والفساد والإباحية لعبدوا الله عبادة صحيحة لكن استعملوا عقولهم في غير ما أمرهم الله عز وجل به بل فيما حرمه الله عليه الذين أنشوا المذاهب الفكرية من مثل العلمانية مثل الشيوعية استعملوا عقولهم في أي شيء في إن المذاهب الفاسدة أو لا فإذا العقل هنا ما يصلح أصلا في الاستدلال يعني العقل وحده ما يدل على أن هذا الدليل يعني تصرف العقل ليس دليلا شرعيا لكن تصرف العقل محكوم بالشريعة ولذلك العقل إما أن يكون عقلا صحيحا وإما أن يكون عقلا فاسدا مثل الرأي الرأي ناتج عن أي شيء عن العقل عن التفكير لكن من وجه تفكيره بالشريعة صار رأيه عندنا صحيحا وصار عقله وتفكيره سليما ومن خالف برأيه الشرع صار رأيه مذموما وصار تفكيره الذي وعقله الذي استعمله في غير موضع الآن المفكرين الذين أنشأوا المذاهب الفكرية المعاصرة استعملوا عقلا في الخير ولا في الشر في الشر أصحاب البدع الذين استعملوا أفكاره عقولهم في التلبيس على العوام وإنشاء مذاهب بديعية لهم الذين استعمل عقلا في أي شيء في الخير ولا في الشر فمن هنا ينبغي إن إنسانا أن يدرك أن العقل ماله إلى أحد أمرين إما أن ينتج تفكيرا صحيحا ونعرف صحة ذلك بموافقة للشرع وبمقاصد الشريعة. وحين إذن نقول إن هذا التفكير سليم وإما أن يكون تفكيره مخالفا للنصوص الشرعية هم قصد الشريعة فنقول إن هذا التفكير فاسد فإذن الذين يحتجون بالعقل يغلطون على الناس نقول العقل هذا ينقسم في نتيجة عمله إلى قسمين يعني باعتبار ما يقول إليه عمل هذا العقل ينقسم إلى قسمين فإن أALE آل إلى تفكير صحيح. قال كيف تعرفون التفكير الصحيح؟ أنتم حكم على الناس تقولون هذا صحيح ولا يسم صحيح؟ نقول نعم نعرف التفكير الصحيح. الحكم لسنا نحن حكما وليس أحد حكما على أحد. وإنما ننظر في هذا التفكير الصحيح في هذا التفكير. فإن كان موافقا للنصوص الشرعية أو موافقا لمقاصدها فنقول هذا التفكير في صالح الناس وهذا تفكير صحيح. لأنه موافق لأمر الله وإن كان هذا التفكير الذي ينتجه العقل مخالفا للنصوص الشرعية ولمقاصدها ونقول تفكير فاسد منحرف والذي يبين صحة هذا أو فساد ذلك هو الشريعة هو حكم الله عز وجل ومن هنا فإن الاحتجاج ابتداء بالعقل ليس بصحيح لكن لو قال إنسان لكم العقل مدح في الشريعة مدح الله العقل وأنكر على الذين يخالفونه فقال أفلا يعقلون أفلا يتدبرون فما الجواب على هذا مم. فضل مم. أحسنتم زميلكم يقول إن العقل الممدوح في مثل هذه الآيات فلا يتدبرون أي فا يتدبرون الحق فيتبعونه والصواب به. فيعملون به يعملون به فلا يتدبرون ما جاء عن الله فيستقيمون عليه فلا يتدبرون حكم الله فيتحاكمون إليه فلا يتدبرون ما قص هذا الشريعة ويعملون بها هذا المقصود فلا يعقلون أن الله هو الذي يستحق العبادة وأن شرعه هو الحق والهدى فيتبعونه فيعبدونه هذا المقصود أفلا يعقلون أفلا يتدبرون وليس المقصود كما يظنه كثير من الآن لأن كثير من انحرافات الناس وقعت بسبب الاحتجاج كل يريد كل واحد يريد يحتج على رأيه وعقله أن عقله سليم فنقول هذا حكم على الجميع ليس خاصا بأحد حكم على كل من يفكر وكل من يعقل من المكلفين سواء كان عالما أو كان طالب علم سواء كان من العوام سواء كان من من يسمون أنفسه مفكرين سواء كان من المسلمين سواء كان من الكفار هذا الحكم ليس خاصا بأحد نتيجة عقله لا تخلو من أمرين وافقت الشرع مقبولا خالفت الشرع مردودة فالعقل بحد ذاته لا يأخذ صفة الاحترام إلا إذا صرحه صاحبه حيثما صرحه الشرع واهتدى بهدي الشرع الحين إذن يكون محموداً وأما إن خالف الشريعة فليس بمحمود ومن هنا في في حق المجتهدين انقسم الرأي عندهم إلى إلى أي شيء إلى قسمين رأي مقبول ورأي إيش غير مقبول بسبب كلا الرأيين تفكير عقلي وقد يكون صاحبه فعلا يريد الصواب، ويجتهد في طلب المصلحة الشرعية لكن انقسمت من حيث النتيجة إلى أن يكون رأي مقبول ورأي إيش؟ غير مقبول مع أنه يخرج من ذهن من من ذهن مجتهد متعبت لله فيأتي غيره من العلم فيقول هذا رأيك الصحيح وافقت في الشرع هذا الرأي تراه بنيته على حديث ضعيف أو عرضت به نصا صريحا صحيحا صحيح صحيح فما بالك ب ب بعقول سائر المكلفين ولذلك الاحتجاج بالعقل مما فتنا الناس به في عصور مضت وفي هذا العصر خاصة ونعود مرة أخرى للأمثلة السابقة فالذين يقولون يقولنهم ينشئ المذاهب البضعية ينشئ القوانين البضعية ينشئ الأحكام العرفية كلهم يدعون أنهم يطلبون المصلحة والعدل ولا ما يطلبون في أمة في الأرض تقول نحن لا نعمل بالعدل هل في أمة حتى من أمة من الكفر؟ هل هل أحد يقول منهم نحن لا نقصد العدل أو نريده؟ يريدون أن يصلوا إلى العدل لكن لم يعرفوا الطريق الذي يصلون به إليه. ومن ثم أنشئت المذاهب الكفرية وأنشئت الشرك والخرافة وكل هذه معارضة للعقول. لكن بزعمه عند أصحابها ما هي مصالح أنتجتها العقول؟ لكن الحقيقة أنتجتها العقول الفاسدة. الشيوعية مذهب ما بقي في الأرض كم سبعين عام كان أصحابه والمدافعون عنه ماذا يقولون يقولون هذا آخر تفكير اتجه له العقل في أقوى طور من أطواره وهو خرافة من الخرافات العلمانية ما يصنع عباد القبور ما يصنع أهل البدع أصحاب القوانين الوضعية كل ما عندهم حجة إلا أن عقولهم قد هدتهم إلى ذلك ويغطي كثير من الناس الانحرافات في ترك عبادة الله بدعوة مصلحة وبدعوة التفكير العقلاني وبدعوة الوصول إلى العدل وما من أمه ولا يتدعي ذلك حتى وإن أتت بأقبح أنواع الكفر والحياذ بالله فإن بغي الإنسان أن يدرك وهذا البحث قد مضى معكم وأقوى ما فيه من حيث الاستدلال كلام ابن عباس قال أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما لماذا الهوى هو ما تهواه النفس وما يتتجه إليه من التفكير والرأي الهوى قد يكون شهوة حسية وقد يكون شهوة معنوية الحسية مثل شهوات العصاه المعنوية مثل الشهوات المفكرين الذين ينتجون المذاهب للناس والقوانين الوضعية والالحراضات والبدع أئمة في هذا بل هذا أخطر هذا بالنسبة لهم أحبوا إليهم وألذوا لهم وذلك بسبب ما أغواهم الشيطان فيه فالعقل هذه الشهوات التي يتجه إليها وهذا التفكير الذي يتجه إليه هو هوى من الأهواء لكن كيف تضبط بيان أنه هوى من الأهواء فتقول العقل ما يخلو من عمرين كما ذكر ابن عباس وغيره أو الهوى العقل إما أن يتجه إلى الشرع فإما أن يتجه إلى أي شيء إلى الأهواء القسم في الشريعة القسم المذكوره في القرآن الممدوح ما هو الشرع والمذموم ما هو الأهواء هل العقل قسم ثالث وإلا يؤول به الأمر إلى أحد الأمرين قسم ثالث وإلا إما أن يتبع الشرع وإما أن يتبع الهواء فإن اتبع الشرع كان محمودا وإن اتبع الهوى وهذه القسمة مما دل عليها قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها هذا القسم الأول ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإن زعموا أن عقولهم دلتهم على ذلك فعندنا التفكير العقلي في سائر أحوال المكلفين إما نتبع الأول فهو محمود وإما نتبع الأهواء فهو مذموم ولذلك صراع الفلاسفة على العقل وكلامهم فيه هذا كلام لا طائل تحته جهد ضائع لأن في الحقيقة العقل إما أن نتبع الشرع في كل أمة من الأمم أليس في كل أمة شرع ونبي مرسل فأولئك العقلاء في تلك الأمة إما أن نتبع الشرع فهم محمودون وإما أن نتبع الحواء فهم مذمومون أصحاب العقول السليمة هم الذين يتبعون الشريعة وأصحاب العقول الفاسدة منحرفة أم الذين يتبعون الأهوى هنا وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضيه فمما تقدم فيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم فتضمين الصناعي أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعوة لعل كلام عمر إن عنه فهو فيما يجوز الاجتهاد فيه قد سبق معكم أن الاجتهاد يجوز في المسائل الحادثة للناس التي لم يكن فيها سبب يقتضيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقد سبق الكلام عن هذه القسمين عند الأصولية ويقصد الفقهاء بذلك المسائل العادية المسائل العادية التي تخص المعاملات وما كان شبها لها نعم. فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة فلما حدثت أضطادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم, و... وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم هذه له أمدلة كثيرة مثل شهادة الأخل أخي وشهادة الرجل لأبيه فإن الناس كانوا على ديانة وأمانة فمن الأهل العلم من كان يقبل ذلك لكن لما كذرت الظنة في الناس وصار الناس يشهدون لبعضهم بعض بالكذب فاجتهد أهل العلم في ذلك وقد يمنعون شهادة القريب لقريبه كالأخي لأخي والابن لأبيه والعكس هذه من المسائل العادية هل هذه من المسائل العبادية ولا من المعاملات فإن صح هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز فهو يقصد هذا وخاصة أن المسألة كما ترون يعني تتعلق بما أحدثه الناس من الفجور في الخصومات وغيرها فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك ألا ترى أن الناس وقع إذا وقع وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل وهي ما هي من القلة والسهولة فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يرغبون فيها ويرخصون على يرغبون استعمالها. يرغبون، يرغبون، صحيح. يرغبون فيها ويرخصون على استعمالها. والصواب ويحرضون على استعمالها، صحيح. يعني قوله ألا ترى أن الناس إذا وقع أكتب إذا وقع شيل الله ألا ترى أن الناس إذا وقع فيه ويرغبون للمبلل المجهول وبدل يرخصون يحرضون، إيه يعني يقصد هنا. أن هذه الزيادات التي يزيدها يزيد البدع يظنون أن المصلحة الناس هي ويحربونهم عليها هي في الحقيقة تعتبر الزيادات تشق على الناس وتثقلهم. تفضل. أي اقرب ركما. فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحرضون على استعمالها. فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول أو إلى ترك الجميع فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله مما هو أولى على هذه الحقيقة تمثل دراسة مهمة لطبيعة طريقة السلف في التعامل مع عقول الناس في التربية وتعامل طريقة كثير من الخلف في التعامل مع الناس إذا كان همك من الإنسان أنك تحمله على عبادات حتى لو لم تكن هذه العبادات السرعية بل كثير منها من البدع والخرافات وتشغل فيها بالليل والنهار كان يذكر الله مثلا ألف ألف مرة وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف أو ألف ألف أو كذا وكذا وبطريقة معينة ثم تأخذه بعد الصلوات بعد ما ينتهي من التسليم وتشغله بالدعاء الجماعي وتربطه بك فكأنه لا يقبل دعاءه إلا إذا دعيت أنت ولا يعني يدعو إلا إذا دعا بعدك وهكذا هذه الطريقة في جملتها تربي الناس على الخرافة والتبعية وضعف العقول وهذا هو المشاهد لكن طريقة السلف ليست مثل هذه الطريقة فالطريقة السلف تنوير الناس في مساء الاعتقاد تعليمهم العلم الصحيح والسنن كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام إعطاءهم من العلم أنفعه وأخصره وما كان قليلا مباركا وتعليمهم العبادات الصحيحة وتقوية عقولهم بالتوحيد وبالعلم الصحيح وبالسنن ولذلك كان تفكير الأولين مخالف لتفكير كثير من الناس في الأزمان المتأخرة فهذه التي يذكرها المصنف هنا تستحق أن تؤخذ أن بحثا يفكر فيه الإنسان بصورة جادة ولذلك كثير من الناس في العبادات الآن يؤدونها بكسل وكثير من الناس في مجال الخرافة إنما همهم أن يحمل بعضهم على بعض مقلدة لكن لم يكن هذا في عادة في الناس من قبل ولذلك كان الناس في العصور الأولى همهم طلب العلم الصحيح كل منهم ينفح هذا الدين كل منهم على بصيرة كل منهم على همة عالية في القيام بالحق في طلب العلم يحس بنفسه أنه شخصية مستقلة قوية تطلب الحق تعرف الدليل يبني منهجه بنفسه يبنيه على السنن على العلم الصحيح لذلك كان فيهم قوة وبصيرة أما في آخر الأزمان فالتقليد والخلافة عند كثير من الخلق ويحمل بعضهم على بعض يربطون بفلان أو بفلان هذا الحقيقة التفكير ليس تفكيرا صحيحا فما يشير إليه المصنف هنا أنهم أوقعوهم في الكسل أو في في, في البدع وأدخلوا عليهم أشياء من الشرع أصلا ليست بواجبة وأضعف عندهم الجوانب الأخرى جانب البصيرة والتفكير والعلم الصحيح إيه نعم فنحن نعلم أن ساهر ليلة نصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح وكذلك ساهر المحدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال وقد مر أن كل بدعة تحدث إلا, ويمو... إلا, ألا, ويموت, من السنة ما إلا ويموت من السنة ما هو خير منها وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك يعني الشاطب الآن قلب الدليل عليهم يسمونه قلب الدليل يقول أنتم الآن الذين تشددون على الناس اللي تأتوا لهم ببدع وخرافات وتضيفونها عليهم لم ترد في الشر من المتشددون؟ ها؟ يقول هؤلاء لأنهم أضافوا على العوام وظائف ليست مشروعة في الشريعة فهؤلاء هم أهل التشديد وليس الذي يعارض هذه البدع وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان وهو مرمى بعيد مرمى بعيد يعني لا أحد يذهب له من أهل العلم العالفين بالسنة إذا جوزنا للناس الإحداث فكل عام يحدث ما شاء وكل طائفة يحجث ما تشاء يقول الشاطبي وهو أمر لا يقول به عالم بصير بالسنة مرمى بعيد يعني أقصد لا يذهب إليه إنسان عاقل ثم استدل على جواز الدعاء يترى الصلاة في الجملة ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام وليس هذا محل النزاع بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر هذا كلام عام نسمونه كلام تهويش يعني ما له أصل وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء أين هذا؟ أين الأحاديث اللي ذكرها؟ وأين كلام العلماء من السلف اللي ذكره؟ وذلك هذا ينبغي للطالب العلم أن يستفيد من مثل هذه الردود كثير من الناس اللي يردّون بعضهم على بعض الآن أكثر الردود تهويش و... ويأخذون ويلبسون على العامة هاي الآن المعترض الآن ذكر أحاديث ذكر كلام العلماء في هذا فصل وإنما هو كلام كلام عام لا طائل تحته الآن سيأتي ذكر المثال السابق وهو أنهم يصدلون بالأحاديث الضعيفة أو يخلطون حديث صحيح بحديث ضعيف فيوهمون العامة أن لهم سنة اقرأ بارك الله فيك قال ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يأم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم فتأملوا يا أولي الألباب فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه وهذا الكلام يقول فيه إن لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة وهذا تناقض والله نسأل التوفيق نسأل التوفيق والهداية لأنه إذا تناقض يقع في ورطة ولا يشعر ويستدل بالحديث فيقول أنه لا يحل لرجل أن يأم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. الشاطبي يقول النبي كان يدعو لنفسه بعد الصلوات وهو الاستغفار دعاء فكيف يقول هذا القائل أن من اختص نفسه بدعوة أنه قد قال المأمون طبعا المعترض له أن يقول عندنا حديث الشاطبي يريد أن يرد على هذا الحديث المذكور بأنه متناقض مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقة عند أهل العلم في بياني بطلان الحديث لكن أقوى منها ما هو أقوى منها أقوى منها أقوى النظر في زند الحديث هل هذا الحديث أصلاً صحيح ولا ليس بصحيح؟ فإذا سألت أهل العلم المختصين بالعلم بالأحاديث هل هذا الحديث ضعيف؟ قالوا هذا الحديث أوله صحيح وآخره ضعيف ملفق الحديث المذكور هنا قال الحيثمي في المجمع فيه السفر بن بن بنو بن سير وهو ضعيف وقال الألباني الحديث هذا أوله صحيح إلا جملة الدعوة